إن الله لا يظلم مثقال ذوة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذوة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من And you